الذين كفوا وقدعوا عن سبير لله و هو الحق قم في جنك الحق قم في جنك al ونضع الحرب أوزارها والذين قتلوا وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسَلَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ذَلِكَ بِهِ بوطاء عم